انهم غير ملومين فمن يتغور وراء ذلك فاولائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولائك هم الوارثون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 ثم خلقنا الطفة على قط فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم شأنه خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تَبْتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعَبَرَةٌ نُصِّي كُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ما أكتم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربش به حتى حيم قال ربي صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وَقَرَّ رَبِّ أَزِلَّنِ مُزَلَّمُ بَارِكَهُ وَأَنَا تَخِيرُ الْمُزَلَّلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِذْ كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ ثُمَّ أَشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ أرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 مستكبرين به سامرًا تهجرون، فَدَمْ يَتَدْبَرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبليسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان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 إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ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 أحدهم الموت. قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت. لعلّي أعمل صالحاً في تركت. كلا إنها كلمة هو طائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفحو جوهم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنت بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا فاغفر لنا ورحمنا وأن تخير الرحمين فتخذتمهم سخريا حتى أناسوكم ذكري وكلتم منهم تضحكون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 قال إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَلِيلًا لَّو أنَّكُم كُنْتُم تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبَتُم أَنَّمَا خَلَقَنَاكُم عَبْثًا أَفَحَسِبَتُم أَنَّمَا خَلَقَنَاكُم عَبْثًا وَأَنَّكُم إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا ما ما ما إِلَهِ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَجَ لَا بُرْهَانٌ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير